رسول محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الفلاح حي على الفلاح بھین باهی تار، تو محلیше بلمه بذر سدمان جر significوں س bitches که نیر و منب�د برد امروز فايز ابن هيك مانستر كلب الدنيا قرر في فكره هذا القرار جميل بوصول مالك كانت يعاني الكثير إعداد ايجاد شيء فراغ امكانيه للذهاب من الوالدين شاء الله هذه تتمنا رحتنا هناك قدام لاننا وبريه تشو واسرع دليل وصيحه لمستفيد كثيره فايز عزم الجهات الى امي ما تردد اي شيء بحاجاتيا حاجات تقوم بالمكان أعجب ذلك أن نقرأنا بخاطر أواح عزيزيان ومحميديان أخوش بالشبايا كان فواو نخوش المسلمان كان بوايا بالشبايا بالمسلمان كان بشفايا المسلمان لديك مشكلة ماضية هذ دعايا نجمع قبول كفر والدلالة ومشكلات ماضية حلقة أعجب ذلك مشكلة خانوائية هذ مشكلات ينفجت المسلمان كان أولاد يسعى لإحفاد نائد ساعة. إلا إكمان الحمد والسنى وشكر السفات والله والجيديدين سبق نساف عظيم أخوة برحمة واسعية أخوة رحمة الرجال في للا سلشان وبلاغ ومن تقمان حمد الحمد وصفاتك تعيش والسيديدين أوجه روان لا يخفتا حد وجيديدين وخفت لا نعتي السناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخوة الإلما زوانا قاسرة هو أنا إيمانية الحمد تبجي لك خوايا لكن الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانه أو جر والجاء تذهب هرود قال النساء الله خالق آدم الزبير أما البناتين أما أرحم المرحمين ريال رحمة كريمة ولا سلمان خوارق أعز مات الأم ذي أنا سلمان بازود هرود قال الحمد تبجي بيني شكر تبجي بيني سلام وَمَرْسَةٌ أَكِينٌ فَإِذَا لَقَدْ مَنَّا حَمِيدٍ كَلَابًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أُوتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نُومًا كُمْ وَجَعَلْنَا النَّيْلَ نِباتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِيَاحًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاءً فَجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ هَذِهِ كَائِنَاتٌ بَأَمْحَزَ مَثُو بَأَمْ وَسَأَتُو بَأَمْتَ بأم أَخُو بأم أَخٍ فِي ذِي عَارِفِ خَالِقِك مصوري في فيها أخوة الله خالفنا وأوات أخوة بديعنا وأوات أخوة مصورنا وأوات أم نزم نظام فيها أم ريكوكي في فيها فيها أم ريكوكي فيها فيها أم ريكوكي فيها بارجي براختاون السبز لنظره المشيار هل ورقش دفتري معرفتك يا رجال علماء سيكفر دريف مسجحة فارمون القرآن كتيرك ناتقها كثيرة قويا تقسل عدمتها الوالدقاء وأكاد وكل هديش كثيرة كثيرة تصامد هل كانت ساكتا بدوان قسناك أخواري بدوان مان قسناك بدوان زويل قسناك أما بدوان حال أي جن لا إله إلا الله معبود برحق غير ذات الله وديني نظم نظام هدي أم خائنة بأم عذمت بأم ثانية وبأم وسعت أو شهادة رأت نسر الله إله إلا الله محمد رسول الله خواب بديع أثمان زبيا خواب منشئ أثمان زبيا خواب خالق أثمان زبيا خواب بديع نرى كل كش عذمت في جردك تبارك الله أحسن الخالقين براتي الله خالقا الله رازقا الله مالكا الله صانعا الله بديع لآيات القرآن خوايب ورد السريح بقرس آيس وحبا خوايب بديعنا ناو بديع السماوات والأرض إذا خضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون خواي بديع آت ما نكان مفسدين فالمون يعني منشئها من غير مثال سابق بديع بأو كسائر باء والنحشة القبلي لدت يو باء والتجربة إمكانيه في في البداها مستقيما شروع كاتم كارا أنجاحا غاث ليقت أني فتبارك الله أحسن الخالقين براسي إخوة بانتلين خالقك غير أو خالق الوجود الدنيا <تصفيق> لشوري أعمى أي صويا أفل من بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحان الله الله بديع آثمانك كانوا زبيا يعني بأول حرسك قبل ينتهي الى أدابه قدرتك فوق كل قدرة إلى ابتداء وإنتهاء الدنيا إلى مكية فوق السور إلى مكان ابتداء وإنتهاء الدنيا عزمته كبريائك ابتداء وإنتهاء ذات الله بأم عزمت خيوك بس ما نكأن زبيد بذكر مناوي أبيد حالك أو منشتكا إنها زوجي إخيار نكذياء كل مخلوقات خلق ذياء ولا ذات شيشت ذات الله علمي شامل لا اي كل حسيده گيردي يا قیوم السماوات والأرضين فوالجارا اگر بو صرفت عينيك اگر بو چاووت گردي اگر الله نظر الرحمة خوينك كائنات لا كائنات بني سياچي نظم نظامك وابد السوري الله لكائنات غالب حاكما نظم نظام اگر بو چيكين يا وارد اگر الله کنطروری این اکات لا یهودو حفظو هما خواست که آتمنو زبی شد اکات و خستج ناوی لحفظ کنی ذات الله نزل الرحمه خويله ولكائنات هسي بني سياءتي أمك هنالي بست لي عظمتك أخوى خلقي كرديا أمك هتشان للعظيم مجراتك فقد الله أزانتش لك علم بشر علمك محدودة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إما مغزارك لك هم علما في ديالة واختي بأم مغزارك هم العلمو تواشي هسيئكا تواشي بست لي هسيئكا تواشي بوسعتها أثنى سبحان الله العظيم ما شد شد جليد بدت ها وزيا نزيك ترين سالا كانوا لبشاني أكاد شني نزيكا وقت تواصلك يجي أوعودا ممكن تلبجي شايف لبر بقى مود نزيك ونزيك ترين سالا بالزاوية وشوار سالنوري لا مادورة شوار, نوري مدورة. شوار نوري. يعني أقل نور بسرعة السرعة هذا الكيلومتر كل ثانية أكاد فذا في مريكو تريس كذوي بتاني بسرعة سيصال كيلو مدر سيصال هذا الكيلو مدر لسانيك حلقتك هذا كوال سالة الأقاية أو اي جن علماء لانش من ديال اقل تبي بماشين الزويني تحدد اكثر سرعتي استيصال كيلومتر ويت لذي لفعاتك اقل بماشين الزويني حركت كيبون نذي كتيرين استارك بذريا ونذيكا تنجان بلوين صالتو لكي شي تاتو قيت او سارة سبحان الله العظيم بيجن فتبارك الله احسن الخالقين اما نذي كتيرين استارك بقيمه. اما وقت يتواشاءك كان، وقت يستاري في علماء بوسيلتك لسكوية سال عظیم تو شای اکن اجشوار هزار سال نوری موجود سبحان الله العظیم وقت تو شی صحابی معرفی که امکیوس اکن اجت نوری لعی الله العزیم. و وقت وقتی تلسکوب و تلسکوب عظیم با وسیله فدا فناش و فدا کقطر عدسته که تانیه کهتشان تایاکا ام کهتشان ازنان العردی دیکن سیصا میلیارد مليار دو نوری لئی مودورا اصلا لأقل انسانا ناكن جا کم عزمت الشريکا تادا ما آتمان اولا بشر مخدار افر کنی بدست هاو دیگا لیتر الله اعلم اخوال دورت شیخل تردوی تیفر ودگاری تا افرمون بديع السماوات والأر خممم کبديل آتمان کانو زوینم خممم کآتمان کانو زوینم أخواني بمخلقا فيها لسوري غافرة على آية هنجا وحفتها كاف كان يا مدخوان شون ايمن ذنوا أكاتوا سبحان الله أخواني أن تعطي الله كيف لقل الآن أخواني أفعل من سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وحي لأبو جهل أيام في آسمان كان مدخواني شيء خلقيك فيها هي الله خلقيك فيها أخواني بمخلقا فيها سؤالي تتبالعو أما أخذ بلشاوك أفلكان تويك وأقيدت الله آسمان كانوا تبي خلقك يا شون ناتاني تزنوكاته شون ناتاني أم أستخانتك أو الله أو تريسيك إذا بو سرمين جون الله ناتاني تريسيك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلقة آسمان بأو عزمته خلقة كهشان كان بأو عزمته له خلقة الزبيو خلق السالكان خلقت إخوتك يكمل من برابر أمزويه ما حجمها أما خلقة أمانا لا خلقت انسان أبدا حجم المشكلة يفرع وهمت راع فرع بامتلاء أبو جهل كتؤجي إخوة أسماني درس كذيع شون أقيدتنيا الله كدريد درس كذيع شون تواري باستا دی الله بديعا بو اول دفرتوی در از کن لازد دائی تا قرارتی دار هاوزتی دنیا شام دابت مغضی دابت جنیتیکی عظیمی لبدا تا قرار ده کنترولی جنیتیکی وقت تواشیدی ام ای سبحان الله علماء وقت مغضی هم کاتوا واقعه بذکار فی چیده او اینسان وقت تواشیدی ام ای اکن اطلاعات جنیتیکی بدای هر الانسان لبادی قال بيكي لي بيكي تكتير نو صوت جم كتيري هذا الصبحي اشي بنو سنهشتها بشناتها نتواوي قال قال خلالي لأمجن استكائجات بويت انسان حياتي اكافيتها خطر حد انا اشيبيين فتبارك الله احسن الخالقين زاد الله لآيات لأ مختلفة اخاتذت شاوما كتش عزمتي فيها ام بديعا ام سانعا ام خالقا ام رازختش عزمتي فيها فالوعد قال نونالكوا جدا بو اخوى الموت واشي آيات آیات کونیه فرآنت الجوانه کان زن الخواجه ورد شنیقت عدمت فای اکار اینا بالي فوز حبي والنوى مثارك في الساده من قلت لي سو دامك وش كل نظره رقد في جنميكا مرجيا في जिंदगीك نيا وقت اي خيطنا وخاتك بامري فالولد جار يكتب اويك لاسمانه وكيف الولد جار اينيري امدانم ييشق اوقات جياج لي صوت اوي جوانا الا كم كم جوله ابي لا خدي امي يا دوار او دعنا توليد اكاته تو خوايج ولا اوكتسك إن الله خالق الحب والنوا جنم وخُرما حد منزوري جنو أمصال جنما والنواج منزوري خُرما أمصال خُرما أو دان الخُرما حسخ خُرما وفي أهل النواخ خواش كأطئ أكاد يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الله كذنوه لم يزني تدرو أو دانم البيزنيد يزني تدروا والله كم البيزناس يزني تدروا جياك الزنيار دعنيك من ذي ذي توليد أكاذب وإيجابي ذلكم الله أما الله كأمكار أكاذب فأنا, فأنا تصرفون فأنا تصرفون عن الحق ذي شنيء ولا حب وجدان أوان بوشأن أخلوا الله ذبيتان لي استفادنا كان بل كذي استفاد أكن أما أخلوا النصرة لجن الله ركينا خالق حالكنا فارق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العديد العليم سبحان الله العظيم الله أوكتسك لدى التاريخ شو سبح دمان تريد أوكتسك شوية سكونات أقر شو نمي إنسانات لإطراحة كات روش تلمي إنسانات لإطراحة كات وقت واشي السيارة أفارد أكا كنزيك بخوله ساڵی اتارو هشتاو روزه، چلو هت چلو چوار شوی هت پیدرپی شەوە، چلو چوار روزی هت پیدرپی روزه. باشه، ئەگەر لەبان دنبان اتارو دو کردم بگیر، باجیت سالی ش نوشش روزی، سالی هشتاو هشت روزی روزه. چلو چواری مد مدام شوار. و چلو مدام روزه. باشه، نه تنی دنبان اتارو دو اصلاً شبه كريسة وسيلة سبونات أخوان ماني كريسة حسبان يعني لوقت خيانا أجرن لما دار خيانا أغرن, أغرن. تعديك يانيا تجاوزيك يانيا لأمل فالواجدقار أما تقديري الله أما عنازيي عزيزك كعزتيها غالب لسى الكائنات عليمي كواز ذرع علمي ختاناك ليس وقتك باشتباع ناشي فالواجدقار يكتابس فكر من غاءك يشيب لأي آثمان كان سبحانه العظيم الله الذي رفع السماء بغير عمل ترونها الله أو كثسك كان بكل كاليك واجها وتنفيا وإخوان أسماني برف برفراشتك الزيار أمدقتها شندين شتون تيا خلال الزيار تسطحك وشكل لبن أمدقتاو لبن سطح الزاوية دمت كيل الزاوية خلال الزيار كان تواشا كان تواشا عزمتك على دقار كان تواشا عزمتك منذ ذات الله كان او لا عزيزاء لأنتهم سنتو شاكرا وعد ذات انباتوا حصن بين البرو هل تستيلي دي فأيو من ذلك بين علی زکان خواهد ولی افلمون الله او کسی که آسمان کانی بیشتر خواهی دور کنترلی اکار زمی خلیج بذاریمش تو درجه لفاظلی صوفان جامل بین کلومتر که دخوره قرائی برده خلیج بذار خورا آشرخی الله رابیتک مغناطیسی یا رابیتک جاذبه لبین زمی و خوردن یالا خوریجان نه زمی خارج بوده و زمیش بانی وقایتی یا نه خور لودیات بیکش به طرف خواهی اجیتاس تو و سوف جامد بين كيلومتر كهانا بين ذم يخلى بشيء ليه لش؟ طول حشد يقع <تصفيق> خواد ولا إرادك يا نور خو الأجيال إمام أجل أم حشد حشد يعني الصوف الجامل بين كيلومترات لحشد يقع نور تي أك أجيال أم حشد كل زاوية أثر من البنية أشيء أم حشد يقع لبين زاوية خلا بوت نوري حتى أن مزار أبوت أثار زو حشد ایو زنده ایتا عزیزه کان شوار میلیارد مليار کهتشان لها سیاره نظره بگرن هر کانی لم کهتشان لها خذها مليات تارو سياره ستون فيها خويا وسكونيره يجانيا كسكونير الجاز بوداف عن زوي خال أكشى برا ولا خويا وخل لا خويا دور خاتو خلي زوي أكشى برا ولا خويا وزوي لا خويا دور بدور حركات أكاد فاصلي بين مانك زويه يسانيه نويا يعني الساعة هذا الكيلومتر زويه مان بياك ودورن أجر أمي السانيه صدمي في الثانيه فرق كالفصلكه كموديا جذر ومدد ريال او تبع سو حيادي انسان لافريقيا كيو تحصيل بوي خوفا من الله او كستك كان في عمل في تكون كيو بتابي من كنترولك دانيشمان ديال الله تهشاني كان كنترول اساس جاذب ودافعيك بواسطه اجلامي الانجاز او ولا سلاحنا نزلها بدلا و لطفی کنید زل فکر کنید کثیری امن به دامی که کنترل آن ایجاد نر امن نده وين. ما در فاین الله خالق لتشن ماحه خواز زوی کریت کهواری کریت بیشکی بیشک اگر نام مناسب وی من قرار نگری زوی اگر نام مناسب وی بشر ناتهن لبانم فرخاتی و حرکت کاتون زندگی بوده تو آشکن عالی زوی خریه بشر هزار و ششطر كيلو متر خريقة بدل خيا أترخي شك بواسطيك أو يتباعث و أم سرعة عظيمة تلي بدل خيا أترخي و خريقة بسرعة صد هزار كيلو متر بدل خريشة أترخي شون مالكان فيتناوثن شون أمالكان أم فيتناوثن الله نيلوي جاذبي دانيارا وهو سباعث أوكت جاذبا إجاز النار الإنسان كلمان تلك حركتك بجي تآثمانا إجاز النار الإنسان بني سيا بجي عزيزة كانت واشاكا جازبەی ماڵ دە بەرابەر ئەم پرە خاکی خۆمانە هەمترە یانێ تۆی کەوا سە٠ کیلوگرم وەزنت بووێ ئەگەر بچیتەبانماڵ دە کیلو گرەم وەزنتە وەختی قەدەمی هەڵئەگری بەجێ ئەوە بتانی متری حەرەکەت کری قدم قەدەم خۆد کنترۆڵ کەیت بەناچار بەجێ ئەوە مەسڵا متری بچی أشياء أسمانا أو فذا نوذا. لو لا ترو شاية حنجبت الشمس في الأولاد في تزا خوارو. إنسان نأف عني درتوني يبوي نأف عني حركتي يبوي. كانت وشة أم سبحان الله آو يبومن فلاهم كذي يا لك كل حسياب مش نيتني حدق أو فيا كات. أقول آو نادي نجي مخلوقات الله كبتت ختربك تعطيه آوي. لا آو مهم أكسجين يا بعنا ذه مهم أكسيجنا خواري جوة بدأو الزويه درت لهواء وها ندور زوي يا أوكسجينا. أجر بجدا إتفاع 15 كيلومترية. درت بهواء خليج كم هو أبيضه. إنسان برو بهوشية. وارتي تواري سنفوسينامين. إنسان خشكة أمره أمره والنقطة صرفة مهمة بجملة حمتنا. أما دانشمن بيرجلك يا نبيجن. أي الله كأسمان وزبيدخل الكلب يا. توار ما مثل مقابلته. فروتني ما مثل مقابلته. بقول القرآن عبديت ما مثل مقابلته. ینه هیچ نینه مقابل وعده زکان اگر هوای هوای هال دوز زویا فشار وارد اکات بدن ایما با اجزاء هر سانتی متر یک کیلو گرم کیلوی کو سیو هشت گرم ل هر سنته هوای وارد فشار وارد اکات عجیبی که من ولی یومتربا وای بود 20 تن فشار هوای هال در بدنی اگر آم فشار هوای نمیله خون انسان غرق کنه نامێنێ نمیله قادينك واحد هذا بدني إنسان منبسط أوي واحد منبسط ويرودي إنسان منفجر أوي خليجي إنسان منفجر أوي معدني انسان منفجر أوي هواي كوابيشون هذا السر وزني ما هذا السر شالي اصلا أصلاً إحساس هناكي ولأجل أم هوا نميني أجر في شاري هوا نميني أجر كوجود هن كدوه أو فزانا ودي نوا عشنب لو فزع لنا وفزال في هناكش عشيباتين لبني انا ابويه شفت كما اجد اولي بات النبي لبد يعقبوا بدني انا ولبني انا ختن الزبيان ما حتى هالواتا سبحان الله العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين تكاني من في الشارع واي لشرينا بقى أفرمون ألم نجع للابى هذا والجبال اوتاجا اوتاذا وخلقناكم ازواجا ما قال من نكر نكد القهوالق وويكيتان ذميم وفلاهم كات ما قال كيف كان النكد يختبل ذملا زفكري ما قال ايوم زوج خلقنا لك تم هذا مش وجعلنا نومكم سبات اخوا خويك اليتوسي لا مومان خوي جولا وجعلنا الليل لباس الشوق وذيك انسانة إن كريثا وسيله كالثاني فيها رصدت في وبنينا فوقه سبعا شدادا حفضا لا يها ولدار فجمعنا من ال اوحط لا يدخل منها عليكم عسك وجعلنا سراجا وحاجه فوق خويا عثمان ودانيا، أجر خوينا وذينديه إنسان بدل مفرخاتي وإذا منا وانزلنا من المحصرات ما أن خرجا، خواك ولا حور كان، عابق مباركته نال أخواره عابق متراكم لنخرج به ونباتة. حب ونباتة، بأنك حدو دانف سوسكاس يا سوسكاس وجنات ألفا باغيرف رحدي بومان سوسكيا إيجادي كريا ودوري كريا لا آخر على نقطتك بيجمع إساء مخصي ذوي مانكب ذوي موجكو كنو فريش موشي كنو ندحت إنسانك أشرف مخيوقاتك لحد حشيك موجك لك ولا وندى سوري بقراء نابي أوالي الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضك وحياناك بعوزاك حشكات المثال كافلكان أنا وشا أم قرآنا خريك سيك هشمان بوأكاكسي هنمان بوأكاكسي مغيث مان بوأكاكسي أغام مرۆچەمان و ئەکه نروژێژێ ئەمانە حەزەمەن امانه شعزەمەسی تان پتاکریاە بەش ده پ ساە نههاتی ئاغ نیم قمنا تاانیە دوربیە حراەتی درروستکات لە دڵ تااری شوا ئەم دوربینا حراەتی بەدنێ ئەو دییاندارێت احرا سکات خەشە بە ئەو زعیفی خۆلا و کەچەنێ بچگەلات لە دڵ تاریکی شوا لەناو ماوە خاموش کردە هیچ نور نیە او فشە چفونخوای دوۆرا دوربین حرارت رسولنا او چاوی اخرا داد تشخيص الا و وقت نور لما چاوی درخشانی سبحان الله دانش مثل اجن تشا يقول لا أجم تلين مخلوقات الله كثيراً لكي تلين يقرأ الأولين يقرأ أم رأي أم فشاك وإذن يدعون من الله مالكا خفين يدعون من الله وتعطيكا خفين أذاني خفين كامياً بل تقفت أن أم سادقاليها وإذن يدعون من الله رجاء أكنو أذاني كي تلين يقرأ وغوثو أو يكثير تلين يقرأ في لا أم رفقته أم رأي أم فشاك لا أما إرادة الله خواق فضلة أو نأتي السرسين داري من فنجر دارني من سرقة قل بغيت أشرف مخلوقاتي لحكي مخلوق الله بري. شنعك ولا بد أن تواخر لي إياه لحدش شنع على من ثلاثة ونأخذهاش، وآخذهاش، ودرجههاش، ولما ظل النبي خواميدي وام أقوى الإنسان سنة ثو، ميدي وام قدرة الإنسان سنة إنسان سجته ولا ينام الله كأمير خالق الديار سوري يدين من بلو الأخر سوري يدين آخر السفكاء كره حتى زبان قبرك الله كتب وأقل خيصة تعجيلك ليار وطلب لنا مثلاً. ونزل خارقه قال مين يحل الاعظام وهي رمين أما هذا مثلا فيكال كتب القرآن اجِهت بن قبر كولا واستخان ايبز له كيداو وهي ام واستخان وسخاد كيدني اكاثو خير فلاموش كيد نجد ما ازمان او استخان نوجي او استخان يا دوست لا ولا كي امشي يا دوست ذا في <تصفيق> الله تشري ذريب جواوي اراثو شني ذريب محقومي اكا خوي دولف المنقل الذي انشاها اول مره اي محمد صلى الله عليه وسلم بفالمتيان بفالم اوكت باب او الظال انت ستخالد السكن هات اوكت والدني اكاتو قطعا ويقينا وختوا شيد رياك انشان الله امينين وختوا شاي دارك انشان الله امينين وخت أنت وشئ على من لخور أكن نشانه الخوا أبينا وأنت وشئ ما مكن علي ابن أبي طالب ربي الله عنه كان دليفا ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله هشك بي بلوا أو اجتبوا إنهم أرغان بلعودي خالق أو اجتمادي خوايا فخاتر عظمة جلالة لسر كلمة توحيد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة من إذا نبوي لسر أم لا لأم دنيا بشين خوايا توفيق من باب تفاكل كين المخلوقات خوايا تفاكل مروشا كوسيل أو ككلاو نمي نسرق من أن مروش لسرق عظمتي إياس عزمتي في هذا اما لا تسع عزمتي في ساعه تاكل بها كني يف الواجب بالكالندر تاكل بها وقتين تنذك ان کتر حەکە ت کار ب خوۆ ناگڕێ او نهه لل ن درا او وقیانوش تك چې تجتر داش مدێژ فشاريا ش سایان کرديا او نههند نههای مي ئەملا اولا کرديا میرەکە نهگرارا شأم وج ها لە کارا ش حال لە کارا ش سها لە کاررا کەبر فيتیوا دنیا لە پزەکە تازههاسا دنیاخوا یر خ دی کرديا شابك ولأجل شعبك في تقولي فوضاً لذلك درأت فتبارك الله أحسن الخالقين هو الله سواب هلشت هدايتش في عساك خلقك خلفيك ريا وهدايتش في عساك ريا خوايا بحضر عزمة لك من دنيا قيامة من خوايا بحضر عزمة لمؤمنين واخذي لك من خلال مداخر على اسمه تشكرك لك من لك أنا أعطبت لك من